أيها الإخوة مر معنا في اللقاء الذي سبق كذلك في اللقاء الذي قبله الكلام على سورة الفاتحة أم القرآن التي هي أعظم سور القرآن وأفضلها ومر معنا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل سورة في القرآن فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وكذلك مر معنا جملة من الدروس العظيمة والعلوم النافعة المستفادة من سورة الفاتحة وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الدروس والعلوم المستفادة من سورة الفاتحة لا حصر لها ولا عد وهذا ليس بغريف لأن الفاتحة هي أم القرآن الفاتحة هي أم القرآن فقد حوت على ما حواه القرآن واجتملت على ما اجتمل عليه القرآن من بيان عقائد الدين العظيمة وعباداته النافعة وأخلاقه الجليلة وكذلك الأخبار والقصص وأحوال الناس فسورة الفاتحة اجتملت على ذلك على وجه الإجمال والقرآن يتمل على ذلك على وجه التفصيل فالفاتحة أجملت والقرآن فصل الفاتحة أجملت أي جاءت بعلوم الدين على وجه الإجمال والقرآن فصل فيه تفصيل الإجمال الذي افتتح به القرآن في سورة الفاتحة فهي مليئة بالعلوم النافعة والدروس العظيمة والعظات البالغة والفوائد المباركة التي ينبغي على عباد الله المؤمنين أن يكون لهم حظ منها وأن يكون حظ الإنسان من القراءة من الفاتحة مجرد القراءة القراءة للحروف دون الفهم للمعاني أو التطبيق لما تقتضيه هذه السورة من الأعمال النافعة والأقوال السديدة وحتى يكون العبد ممن يتلو فاتحة الكتاب حق التلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لكي يكون العبد ممن يتلو سورة الفاتحة حق التلاوة لابد له من ثلاثة أشياء الحفظ وفهم المعاني والعمل بما تدل عليه واضرب لكم مثالا واحدا يتضح به هذا المعنى لو ان انسانا يقرا الفاتحه ويتروها ولكنه لم يختر لنفسه طريق الله المستقيم وإنما اختار سبيلا من السبل المنحرفة وطريقا من الطرق المعوجة فهل هو ممن تلو الفاتحة حق تلوتها أو لا الجواب معروف فتلاوة الفاتحة حق تلاوتها مع القراءة والحفظ الفهم للمعنى ومع الفهم للمعنى التطبيق لما دلت عليه هذه السورة الكريمة من لزوم طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن سبل الزير والانحراف وطريق المغضوب عليهم والضالين كل هذا لا بد منه حتى يكون العبد ممن يتلو هذه السورة حق تلاوتها وقد أشرت إلى عدد من الدروس العظيمة التي يستفيدها المسلم وتستفاد من هذه السورة الكريمة ونواصل معاشر الإخوة الكرام ذكرى الدروس النافعة المستفادة من سورة الفاتحة فمن فوائد هذه السورة وعلومها المباركة أن من يقرأ أن من يقرأها ويتدبرها يعرف ربه ويعرف نفسه فالفاتحة تعرف العبد بربه سبحانه وتعالى من هو الله جل وعلا فالفاتحة تعرفك بالله وتعرفك بنفسك من أنت وما حالك وما شأنك وإذا تأملت السورة عرفتك هذا الأمر أجمل تعريف إذا قلت الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه ثناء عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة سبحانه وتعالى وثناء عليه على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى وعطاياه التي لا عد لها ولا حصر وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فتعرف أنه سبحانه وتعالى المحمود يحمده العباد يحمدونه لجلاله وعظمته وأنه له الأسماء الحسنة والصفات العظيمة فهو المحمود جل وعلا ويحمدونه لأنه المنعم المتفضل المان على عباده صنوف النعم وأنواع المنن فهو محمود سبحانه وتعالى والعبد حامد لله جل وعلا وأكمل أحوال العبد أن يكون حامدا لله والله جل وعلا يرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها فالعبد يكون حامدا لله لأنه منعم عليه متفضل عليه من الله عليه بالنعم بالعطايا بالصحة بالعافية بالمال بالبدن بالولد بالمسكن من الله عليه بالنعم فمقامه مقام الحمد حمد الله عز وجل حمده على نعمة الطعام نعمة الشراب نعمة اللباس نعمة المسكن نعمة المأوى جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فالعبد مقامه مقام الحمد يحمد الله ويعرف أن النعمة نعمة الله والفضل فضل الله والعطاء عطاء الله سبحانه وتعالى فيحمد الله يحمد الله عز وجل على نعمه وعلى عطائه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 إذن العبد يعرف نفسه هنا بأنه منعم عليه متفضل عليه وأن الواجب عليه دائما وأبدا أن يكون حامدا لنعمة الله شاكرا لنعمته قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وإذا قرأ رب العالمين إذا قرأ رب العالمين أيضا يعرف نفسه ويعرف ربه فربه, فربه جل وعلا رب العالمين رب العالمين والعالم كل من سوى الله فيعرف العبد ربه ويعرف أيضا نفسه من هو الله؟ هو رب العالمين والربوبية تتضمن معنى الخلق والرزق والتصرف في هذا الكون والتدبير لهذه الكائنات من احياء واماته من غنى وفقر من عز وذل من عطاء ومنع كل هذا بيد الله بيد رب العالمين سبحانه وتعالى فرب العالمين خلق هذا العالم من العدم وأوجده بعد أن لم يكن وهو سبحانه وتعالى يتصرف فيه كما يشاء الخلق خلقه والملك ملكه لا شريك له سبحانه وتعالى إن الحمد والنعمة لك والملك هذا كله لله جل وعلا فالعالم كله مخلوق لله الله خالقه الله مالكه الله رازقه الله مدبر جميع شؤونه فهو عز وجل رب العالمين والرب هو الخالق الرازق الملك السيد المدبر لا شريك لله عز وجل في ذرة من ذرات هذا الكون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضهير فالمالك هو الله جل وعلا وليس له شريك في ملكه ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم الخالق الله المدبر الله المتصرف في هذا الكون هو الله فإذا قرأ العبد رب العالمين عرف ربه وأيضا عرفه نفسه على ضوء قوله رب العالمين من أنت أنت واحد من هذا العالم أنت فرد من أفراد هذا العالم الذي خلقه الله وأوجده الله سبحانه وتعالى فمن الله عليك وأوجدك في هذا العالم وأوجد لك السمع والبصر والفؤاد ومن عليك بأنواع النعم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هذا كله فضل الله فيعرف العبد نفسه أنه واحد من, من هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل وأوجده رب العالمين تعرف ربك بأنه رب العالمين رب هذا العالم كله وتعرف نفسك بأنك واحد من هذا العالم مخلوق مدبر تحت قهر سيدك وخالقك ومولاك هو القاهر فوق عباده فتعرف نفسك فاذا قرأت الرحمن الرحيم تعرف ربك بانه سبحانه وتعالى المتصف بالرحمة لانه اسماء الله عز وجل كلها دالة على ثبوت صفات الكمال له جل وعلا فهو عز وجل رحمن ورحيم بعباده بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عظمة رحمة الله عز وجل بعباده لما رأى امرأة اخذت تبحث عن صبيها في السبي فما انظفرت به الا واخذته وضمته الى صدرها برحمة بالغة وشفقة وحنان فقال النبي عليه الصلاة والسلام اترون هذه المرأة أترون هذه المرأة ملقية طفلها في النار هل تلقي؟, هل تلقي طفلها في النار قالوا لا يا رسول الله قال لله أرحم بعباده من هذه بطفلها لله أرحم بعباده من هذه بولدها فهو سبحانه وتعالى رحيم ورحمته وسعت كل شيء وكتبها عز وجل أهل الإيمان وأهل التوبة الذين يطلبون رحمة الله ويرجون رحمة الله الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه فإذا تعرف ربك وتعرف نفسك تعرف ربك بأنه رحمن وأن رحمته وسعت كل شيء وتعرف نفسك بأنك بحاجة إلى ماذا إلى رحمة الله بحاجة إلى رحمة الله فأنت تسأل الله عز وجل أن يكتب لك الرحمة وأن يرحمك وأن يجعلك من أهل رحمته فتعرف نفسك الرحمن الرحيم وإذا قرأت مالك يوم الدين مالك يوم الدين تعرف ايضا ربك سبحانه وتعالى بانه المالك ليوم الدين والدين هو الحساب والجزاء والديان هو الله جل وعلا المجازي المحاسب ويوم الدين هو يوم الحساب يوم يقف الناس امام الله عز وجل بين يديه سبحانه في عرصات يوم القيامة ليجزي العباد على ما قدموا في هذه الحياة ليجزي الذين اساءوا بما عاملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنة فهو الديان جل وعلا واذا وقف العباد يوم القيامة وحشروا بين يدي الله عز وجل ينادي عز وجل انا الملك انا الديان كما في حديث عبد الله بن اونيس وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامة حفاتا عراتا بهما يحشر الله الناس يوم القيامة حفاتا أي ليس عليهم نعال عراتا ليس عليهم فياب جاء في حديث آخر أن أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض قال الأمر اعظم من ذلك الامر اعظم من ذلك قال يحشر الناس يحشر الله الناس يوم القيامة حفاتا عراتا بهما قالوا وما بهما يا رسول الله وما بهما يا رسول الله حفاتا عرفناها وعراتا عرفناها فما بهما قال أي ليس معهم من الدنيا شيء ليس معهم من الدنيا شيء لا ملك ولا مال ولا تجارة ولا أي شيء من أمور الدنيا أمور الدنيا كلها تنتهي في الدنيا كل من مات انتهى الدنيا بسميع ما فيها لو فارق الإنسان الدنيا في هذه اللحظة انتهى الدنيا ولو كان يملك أعظم الممتلكات في الدنيا تنتهي ما أصبحت له أصبحت لورثته قال ليس, ليس معهم من الدنيا شيء قال فينادي اي الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب تبارك الله رب العالمين ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول انا الملك انا الديان أنا الملك أنا الديان ولاحظ أنا الملك أنا الديان مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين أنا الملك وجاء في حديث آخر أين ملوك الأرض أين ملوك الأرض يقول أنا الملك أنا الديان والديان أي المجازي المحاسد ويوم الدين هو يوم المجازات ويوم المحاسبه يقول انا الملك انا الديان ثم يقول سبحانه لا ينبغي لأحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة ولأحد من اهل النار عليه مظلمان حتى اقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه فتقتص المظالم ويقتص للمظلوم من ظالمه فالصحابة هنا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا سؤالا يطرح نفسه كما يقال قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما كيف يكون القصاص وهم إنما جاءوا بهما يعني ليس معهم من أمور الدنيا شيء حتى الأمور التي أخذوها في الدنيا ما تأتي معهم تغطى في الدنيا وتنتهي بانتهاء الدنيا قال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات القصاص يكون بالحسنات والسيئات ما فيه دراهم ولا دنانير وإنما حسنات وسيئات ويمضح قوله عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات حديثه الآخر عندما قال للصحابة رضي الله عنهم يوماً أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا ديناء المفلس من لا درهم له ولا ديناء فقال صلى الله عليه وسلم إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ من حسناته فيعطون يأخذ من حسناته الظالم وتعطى للمظلومين فيأخذ من حسناته فيعطون فإن فريت حسناته ولم تنتهي بعد مظالمه وسيئاته ماذا يكون الأمر قال فإن فنيت, من فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فطرحت عليه فطرح في النار هذا هو المفلس وهذا هو الإفلاس حقيقة الشاهد أن العبد عندما يقرى مالك يوم الدين يعرف ربه بأنه عز وجل المالك لهذا الكون وأنه سيجازي عباده ويحاسبهم وأنهم سيقفون بين يديه يسألهم سبحانه وتعالى عما قدموا في هذه الحياة ويعرف نفسه بأنه عبد محاسب مجازى سيجازيه الله ويحاسبه فإن كان كيسا حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وازنوها قبل أن توزنوا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا, ولا عمل فالعبد إذا عرف نفسه أنه محاسب وأنه مجازى وأنه سيقف يوم الدين بين يدي رب العالمين يحاسبه ويجازيه فإنه يعد للحساب عدده الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فيحاسب نفسه ويعد ليوم الحساب عدته لقي الحسن البصري رحمه الله رجلا وكان هذا الرجل عليه آثار التفريق والتقسير والتهاون في طاعة الله فأراد أن يقدم له نصيحة فقال له الحسن كم تبلغ من العمر كم تبلغ من العمر قال ستون سنة أبلغ ستين سنة قال له الحسن ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ إلى نهايته أعمار أمتي ما بين الستين الى السبعين قال ما علمت انك في طريق وقد اوشكت ان تبلغ نهايته قال الرجل انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون قال له الحسن اتعرف تفسير هذا الكلام اتعرف تفسيره إنا لله وإنا إليه راجعون تعرف سير هذه الكلمة أو لا تعرف وهنا تلاحظ أمر مهم كان السلف رحمهم الله يعتنون به ألا وهو فهم معاني الأذكار الشرعية الآن تجد في المسلمين من يقول سبحان الله ولكن ما يدري ما معناها ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يدري ما معناها ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يدري ما, ما معناها وإذا سألت قلت ما معنى هذه الكلمة أقصى حد في الجواب يقول لك هذه كلمة طيبة كلمة جميلة ذكر, ذكر طيب ذكر جميل لكن المقوف على المعنى كثير من الناس يفرط فيه والأذكار الشرعية أترها في العبد بحسب فهمه بمعناها وعلمه بمدلولها ومقتضاها فقال له أو تعرف تفسيره قال الرجل وما تفسيره أي أنه قال كلمة لا يدري على ماذا تدل قال وما تفسيره قال, إن قال الحسن إنا لله أي أنا لله عبد إنا لله أي أنا لله عبد وإن إليه راجعون أي وأنا إليه راجع وأنا إليه راجع لأنها تتكون من جملتين الأولى إنا لله والجملة الثانية وإنا إليه راجعون فأنا لله عبد أنا لله عبد وإليه راجع سأقض بين يديه قال الحسن فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك أنت عبده وأنت راجع إليه إذن هو سيسألك إذا رجعت إليه فعد للمسألة جوابا أنت مسؤول لا مناص لك عن هذا السؤال فعد للمسألة جوابا الرجل هنا أدرك تقصيره وأدرك تفريطه وعرف أنه سيقف بين أيدي ربه سبحانه وتعالى ويجازيه ويحاسبه. فسأل سؤالا جميلا قال ما الحيلة يعني أنا الآن ادركت أنني مفرق ومقصر ما الحيلة عمري الآن جاوز الستين ودنوت من الموت ولا أزال مقصر في جنب الله إيش الحيلة ماذا أفعل قال الحيلة يسيرة وتأملوا في فضل الله سبحانه وتعالى ومن على عباده قال الحيلة هي سيرة قال وما هي قال أحسن أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى والله لو يكون الذي مضى ستون سبعون ثمانون إذا أحسنت فيما بقي يمنى الله عليك بغفران ما مضى كله جل وعلا وسبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فعز وجل لا يتعظمه ذنب أن يغفره وهو واسع المغفرة جل وعلا بل إنه سبحانه وتعالى مع كمال غنى واسع فضله يفرح بتوبة عبده كما جاء في الحديث الصحيح لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلته بثلات وعليها طعامه وشرابه فلما أيس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أي فرح هذا يقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بعبده إذا من هذا برحلته التي وجدها بعد أن أيست منها وخارب من الموت قال له أحسن فيما بقي أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى ولهذا لو يصلح العبد نفسه بين يدي الله ويتوب إلى الله توبة نصوحة يتوب إلى الله توبة نصوحة صادقا مع ربه ثم يمكث في هذه الدنيا الساعتين أو ثلاث ساعات الذي مضى ماذا يكون عليه ماذا يكون شأن الذي مضى لو أنه ما بقي في الدنيا إلا الساعتين أو ثلاث الذي مضى كله ينتهي التوبة تهدم ما كان قبلها إذا كان العبد صادق مع الله توبته تهدم ما كان قبلها وقد ذكر بن كذير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قصة رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل عاش حياته كلها على الكفر فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه ويريد يعرف الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وقطع مسافات ومفاوز حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصل إليه قال وهو على ناقته مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام علمني ما علمك الله علمني هذا الدين الذي تدعو إليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام قال الرجل وهو فوق الناقة اقررت اقررت يعني اقررت بهذا كله فبينه وكذلك اذ ساخت قدم ناقته في حفرة جرذان فسقط من الناقة على رأسه ومات سقط على رأسه ومات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى صاحبكم صار من جملة من الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات اذا اردتم ان تروا من عمل قليلا واجر كثيرا فهذا منهم وجاء في بعض الروايات اذا اردتم ان تروا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فهذا منهم لان اقر بالدين وتوفها الله جل وعلا على هذا الإقرار والأعمال بالخواتين الأعمال بالخواتين بعض الناس والعياذ بالله يقنط نفسه من رحمة الله ويأس نفسه وغيره من رحمة الله وأشد الناس آآ ظلما من يقنط غيره من رحمة الله الله عز وجل واسع الرحمة. وقد دع عباده إلى التوبة لا تقنطوا من رحمة الله وهو سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها سبحانه وتعالى فالعبد عليه أن يقبل على الله جل وعلا تائبا منيبا معترفا بخطأه وظلمه وتقصيره راجعا إلى الله عز وجل صادقا مع الله في رجوعه إليه منيبا إلى الله تائبا توبة نصوحا إلى الله جل وعلا حتى يختم له بخير حتى يختم له بالخاتمة الحسنة والحياة الطيبة ومعاشر الإخوة الكرام الله عز وجل من عليكم أجمعين بالمجيء إلى هذه الديار لحج بيت الله الحرام والحج باب عظيم من أبواب التوبة إلى الله جل وعلا وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبله وقال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث أمام أمامنا أمامنا موسم مبارك في موسم فيتوب العبد الله عز وجل ويرجع رجوعا صادقا إليه سبحانه وتعالى مالكي يوم الدين هنا تعرف ربك وتعرف نفسك فإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين أيضا تعرف ربك وتعرف نفسك إياك نعبد إياك نعبد تعرف بأن المعبود بحق والذي لا معبود بحق سوى هو من فهو الله جل وعلا لا إله إلا إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فتعرف ربك بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سوى وتعرف نفسك أن أكمل حالاتك وأفضل مقاماتك أن تحقق عبوديتك العبودية لله خشوعا وتذللا وخضوعا وانكسارا وافتقارا إلى الله عز وجل وإقبالا على طاعته وامتثالا لأوامره وبعدا عن نواهيه جل وعلا فأكمل مقامات العبد خيره أحسن أموره أن يكون عبدا متذللا لله خاضعا له مطيعا ممتثلا لأوامره سبحانه وتعالى فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأنت عبد لله جل وعلا تطيعه وتمتثل أمره وتصلي له وتسجد وتركع له وتخضع وتذل وتتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى فتعرف نفسك وإذا عرفت أنه المعبود بحق جل وعلا وأن العبادة حق خالص له لأنك تقول إياك نعبد وهذا يدل على الحصر حصر العبادة فيه سبحانه وتعالى فلا تصرف لغيره إياك نعبد أي إياك نخص بالعبادة فمعنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك وهنا تقوم ممتثلا هذا العهد والميثاق الذي بينك وبين الله بقولك إياك نعبد تقوم لله عز وجل مخلصا له الدين مفردا العبادة له وحده جل وعلا دون شريك فلا تدعو إلا الله ولا تسأل إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب المدد والعون إلا من الله ولا تذبح إلا لله ولا تندر إلا لله لأنك أنت ممن يقرأ إياك نعبد أي إياك يا الله نخص بالعبادة وحدك نفردك بالطاعة إياك نعبد نعبدك ولا نعبد غيرك ولهذا معاشر الإخوة الكرام هل يستقيم مع إياك نعبد أن يمد الإنسان يديه لغير الله لرسول أو ولي أو صالح أو غيره يمد يديه إلى الله ماذا يا فلان أغذني يا فلان أدركني يا فلان هل هذا يستقيم مع إياك نعبد لا والله حاش وكل هذا يضاد إياك نعبد ويناقض إياك نعبد إياك نعبد أين خصك بالعبادة والدعاء من العبادة بل هو أعظم العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فالأمر لله عز وجل وبيده سبحانه وتعالى هو الذي يسأل هو الذي يدعى هو الذي يرجى وهو الذي يطلب من سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فإذا قولك إياك نعبد هذا عهد وميثاق بينك وبين الله أن تعبده وحده ولا تعبد غيره تدعوه وحده ولا تدعو غيره تتوكل عليه وحده ولا تتوكل على غيره تصرف له وحدة جميع أنواع العبادة ولا تصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى هذا إياك نعبد وإلا ما فائدة إياك نعبد إذا كانت العبادة تصرف لغير الله ما فائدة إياك نعبد إذا كانت العبادة تعطى لغير الله ما أصبح لإياك نعبد أي معنى ولا أصبح لها هي اعتبار وأصبحت مجرد كلمة تقال وفي نفس اللحظة تنقض ويؤتى بما يضادها وما يخالفها فما تكون نافعة ولا مفيدة اللقاء إليها. مثل الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله هل تنفعه لا إله إلا الله الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله هل ينتفع بلا إله إلا الله أبدا لا اله الا الله تنفع من حقق معناها وقام بمدلولها ومقتضاها عندئذ يكون من اهلها حقا أيضا الذي يقول اياك نعبد واياك نعبد هو تحقيق للا اله الا الله اياك نعبد هو تحقيق للا اله الا الله فالذي يقول اياك نعبد لابد ان يحقق هذا العهد وهذا الميثاق بأن لا يعبد إلا الله لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين أيضا تعرف ربك فالله عز وجل المستعان وأنت المستعين الله المستعان لأنه هو الرب المدبر كل شيء بيده لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز الأمور كلها بيده ومعقودة بقضائه وقدره ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فالأمر له سبحانه وتعالى فهو المستعان الذي يطلب منه سبحانه وتعالى العون لا يطلب العون إلا من الله وأنت المستعين وإذا عرفت أنك مستعين تعرف فقرك واحتياجك إلى الله وأنك لا غنى لك عنه طرف تعيد إذا لم يُعِنك الله تستطيع أن تتحرك إذا لم يُعِنك الله هل تستطيع أن تتحرك أو تقوم بمصالحك وأعمالك هل تقوم بالعبادة والطاعة لا تستطيع قد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لو الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد بن جبل اني احبك يا معاد فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وسكرك وحسن عبادتك اللهم اعني إذا لم يعينك الله ما تستطيع تعمل شيء فأنت تقول إياك نستعين وأيضا قولك إياك نستعين هذا فيه حصر فلا يستعان إلا بالله جل وعلا لا يطلب العون إلا من الله ففي قولك إياك نستعين فيه معنى السؤال ومعنى الطلب أن تطلب العون من الله ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرته بالأمس ويقول من المستعيل إذا قال العبد اياك نعبد وياك نستعين ماذا يقول الله ها ماذا يقول الله إذا قال العبد اياك نعبد وياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل لأن قولك وياك نستعين هذا فيه معنى السؤال سؤال الله ماذا العون سؤال الله العون قال ولي عبدي ما سأل فأنت تطلب من الله عونا إذن في إياك, إياك نستعين فيه سؤال الله العون لاحظ هنا أمرا عجيبا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هي الغاية التي خلقنا لأجلها. وأجدنا لتحقيقها كما قال ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالغاية هي العبادة ما الوسيلة إلى تحقيق هذه الغاية ما الوسيلة لتحقيق هذه الغاية عون الله إذا ما أعانك الله ما تستطيع أن تكون محققا لهذه الغاية ولهذا قال بعد ذكر الغاية الوسيلة المحققة لها وإياك نستعين فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة العبادة غاية والاستعانة وسيلة ولا سبيل لتحسيل الغاية إلا بالوسيلة وهي الاستعانة ولهذا جاء في غاية المناسبة الجمع بين العبادة والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين مذله تماما قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله فالعبادة و والاستعانة الوسيلة إياك نعبد تحقيق للا اله الا الله وإياك نسعين تحقيق للا حول ولا قوة الا بالله لأن لا حول ولا قوة الا بالله هذه كلمة استعانة هذه كلمة استعانة كلمة فيها طلب عون لأنك تقول لا حول ولا قوة الا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة في العبد يقوم بها بتحقيق مصالحه وأعماله الدينية والدنيوية إلا بالله سبحانه وتعالى فيكلمة استعانه لا إله إلا الله تحقيقها في إياك نعبد ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها في إياك وإياك نستعين ثم إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم أيضا تعرف ربك وتعرف نفسك اهدنا الصراط المستقيم هذا فيه الإيمان بأن الله هو الهادي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم يضل من يشاء ويهدي من يشاء الهداية بيده وهي منته سبحانه وتعالى على من شاء من عباده وفي دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت اللهم اهدني في من هديت بالهداية بيداه وهو سبحانه وتعالى يهدي من شاء الى صراط المستقيم فهو الهادي جل وعلا تعرفه عز وجل بأنه الهادي يهدي من شاء الى صراط المستقيم وتعرف أن الهداية بيده والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء الهداية بيده سبحانه وتعالى فأنت تعرف ربك بأنه الهادي وتعرف نسك بأنك عبد فقير إلى ماذا الى هداية ربك لك ودلالته لك الى صراطه المستخيم وان لم يهدك ربك الى صراطه المستقيم ظللت في هذه الدنيا الدنيا مليئة بالفتن وملئة بالصوارئ فيه الشيطان وعياذ بالله وفيه قرناء السوء وفيه فتن الدنيا ومغرياتها وفيه النفس الامارة بالسوء الصوارف عن الخير كثيرة جدا ولهذا قال من قال ليس العجب ممن نجى كيف نجى ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجى كيف نجى لان الصواد كثيرة ولا عاصمة من امر الله الا من رحمه والهداية منته نتورة سبحانه وتعالى فانت تعرف نفسك بأنك فقير إلى هداية الله لك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعان أدعو الله به والحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد وقال له أذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد سدادك القوس فأنت بحاجة إلى أن يهديك ربك سبحانه وتعالى إلى طريقه المستقيم ثم إذا قرأت سراط الذين أنعمت عليهم أيضا تعرف ربك بأنه ماذا المنعم المتفضل المحسن المعطي المان وأنك من المنعم عليهم ومن المحتاجين المفتقرين الى نعمة الله عز وجل وهذا يحرك في قلبك حمد الله على نعمه بالخلاف الكفاق الذين قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فالمؤمن يعرف ان كل شيء عنده هو نعمة الله عليه نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الامن ونعمة الايمان ونعمة السلامة ونعمة الاسلام النعم كلها من الله وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها انعمت عليهم النعمة نعمة الله عز وجل والفضل فضله سبحانه وتعالى فتعرف ربك بانه المنعم وتعرف نفسك بانك فقير إلى نعمة الله عليك ومنه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيضا تعرف ربك سبحانه وتعالى وتعرف نفسك وتعرف أحوال الناس أيضا وأن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 ومنهم من حقت عليه الضلالة والذين هداهم والله هم أهل صراطه المستقيم والذين حقت عليهم الضلالة الصنفان مغضوب عليهم وظالين والسورة تدل على أن الناس ثلاثة أقسام قسم منعم عليه وقسم مغضوب عليه وقسم ضال هل يقسام الناس وأنت عندما تنظر إلى هذه القسمة الثلاثية تسأل ربك بأسمائه وصفاته وتلح عليه بأن يجعلك من القسم الأول من المنعم عليهم وأن لا يجعلك من الظالين ولا من المغضوب عليهم وتتوسل إليه عز وجل بأسماء الحسن وبشهادتك أنه لا إله إلا الله بأن يجعلك من المنعم عليهم ولهذا قال العلم ينبغي أن ينبه عوام المسلمين إلى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة دعاء يدعون به ربهم سبحانه وتعالى وجاء بين يدي هذا الدعاء التوسل إلى الله واجتمع في هذا التوسل نوعان عظيمان من الوسائل العظيمة لإجابة الدعاء النوع الأول التوسل إلى الله بأسماء الحسنة وهذا في قولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه كلها وسائل إلى الله تتوسل إلى الله بها أن يهديك صراطه المستقيم والنوع الثاني من التوسل التوسل بعبوديتك له وإخلاص الدين له. إياك نعبد وياك نستعين هذه ايضا وسيله أخرى بين يدي السؤال ثم ياتي السؤال بعد التوسل اهدينا الصراط المستقيم يا من هو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويا نحن عبيده الذي لا معبود لنا بحق سواك نسألك أن تهدينا صراطك المستقيم هذا, هذا توسل اجتملت عليه ودلت عليه سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال لهم والمنعم عليه هو الذي من الله عليه بالعلم النافع والعمل الصالح هذا, هذا منعم عليك والظال هو والمغضوب عليه هو الذي عنده علم لا يعمل به عنده علم لا يعمل به وهذا فساد العلم فساد العمل وفساد القصد هذا فساد القصد وفساد العمل وآخر ظال وهو الذي يعمل يعمل ولكن بلا علم يعمل بلا علم عنده عبادات وعنده أعمال لكن كلها ضلال وكلها بدأ والله يقول قل هل ننبيكم بالأخصرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع فتعرف من خلال هذا أيضا نفسك وحاجتك إلى الله عز وجل بأن يجعلك من المنعم عليهم أهل صراطه المستقيم ومن خلال ما تقدم ومن خلال ما تقدم كله تعلم أن سورة الفاتحة نور وشفاء لمن وفقه الله عز وجل لاستضاءة بنورها والاستشفاء بشفائها أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة فالفاتحة نور الفاتحة نور لكن إذا كان معك مصباح في يدك ولكن ما تحسن تفتح المصباح ولا تحسن الاستفادة من المصباح أصبحت غير منتفع بهذه المصباحة وبهذه الآلة التي بيدك وأيضا الاستضاء بنور الفاتحة والاستشفاء بهذه السورة لا بد من فهمها وهي, وهي الشفاء وقد جاء في قصة اللذيغ في الحديث الصحيح قال وما يدريك أنها رقية ولهذا من أسماء سورة الفاتحة الشافية ومن أسمائها الكافية فيها الشفاء لأمراض القلوب وأمراض العيش فالأبدان إذا تأملت هذه السورة عالجت أمراض قلوب قلبك كلها عالجت أمراض قلبك كلها إن كان في القلب فساد قصد أو فساد نية أو كان فيه رياء او كان فيه كبر او كان فيه بغي وظلم او غير ذلك كل ذلك موجود علاجه في الشافية التي يسورة الفاتحة يقول ابن القيم رحمه الله كثيرا ما كنت اسمع ابن تيمية يقول اياك نعبد فيه علاج للرياء وياك نستعين فيه علاج للكبر اياك نعبد في علاج لريا الذي يرائي بعمله ويريد بعمله الدنيا أو يريد بعمله سناء الناس أو مدح الناس أو نحو ذلك علاج هذا المرض بقوله إياك نعبد نخصك بالعبادة فكل قربة يتقرب بها إلى الله لا يطلب فيها إلا سناء الله وتوابه ومن أراد الآخرة واستعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مسكورة فإياك نابد تذهب مرض القلب إذا كان فيه مرض الرياء والمراءات والتصنع للمخلوقين وإياك نستعين تذهب الكبر لأن لأنك إذا عرفت أن الله مستعان وأنك مستعين تحتاج إلى عون الله عز وجل تعرف نفسك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا من تكون أنت؟ من تكون؟ فإياك نستعين تعرف افتقارك وتذللك واحتياجك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحاجتك إلى عونه ونعمته سبحانه ومنه فهذا كله يذهب وهكذا بقية في الآيات في هذه السورة كلها تعالج أمراض القلوب وايضا فيها علاج لأمراض الأبدان والحديث في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فطلبوا منهم طعاما فلم يعطوهم منعوهم الطعام فلما تجاوزوهم لدغ سيد هذا الحي فأخذوا يبحثون عن دواء ولحق بعضهم بهؤلاء النفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لهم هل عندكم رقية فقال أحدهم نعم ولكننا ولكنكم منعتمون الطعام فلا نرقي سيدكم إلا بشيء تصالحوننا عليه من الماشية فعطوهم قطيع من الغنم مقابل هذه الرقية فرجعوا إليهم وأخذ يرقيهم الصحابة بالفاتحة يقول فانطلقت أنفث وأقرأ بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال ما به شيء برع ثم إن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في أكل هذا حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويستفتوه عن جواز أكله فوصلوا إليه عليه الصلاة والسلام وسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية كلوا واضربوا لي معكم بسهن وما يدريك أنها رقية في رقية وشفاء ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي يقول مكت في مكة مدة طويلة وكانت تصيبني أمراض وليس عندي دواء فما كنت أعالج نفسي إلا بالفاتح وكان يذهب عني ما ما أجد فالفاتحة شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض وشفاء لأمراض الأبدان فهي السورة الشافية والسورة الكافية وهي النور والضياء وملئة بالفوائد والعبر وكم نحن بحاجة ماسة إلى تدبر هذه السورة العظيمة المباركة ومعرفة معانيها الجليلة وأن نحقق ما, ما تدل عليه والحديث له صلة إن شاء الله حول معاني هذه السورة نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا استواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعننا ونسأله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى وأن يعيننا على البر والتقوى وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين